Aguzu bil Allah min al shaytan rajim. Allah la ilahe illahu al Hayy Qayyum. La ta'khuzuh sanaat walanhum. Lahu ma'fi al. who are you? كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول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 ثبت وعليها مكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على Rabbana ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa yulad, wa lam yakul ahad. Bismillahirrahmanirrahim Qul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 ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ظاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والاعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku bersumpah dengan Allah, aku tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat dosa berada di bawah kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أُلْعَيْضُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكٍ Bismillahirrahmanirrahim. Qul nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzii yuwaswisu fii shuduril nas. Minal jinnati wan nas. ليس إله الناس من الشر والوسواس الخناس اللذي وسوس في صد. Di ceduh rinas, min al jannah wal nas. Bismika Rabbu, wa zatujambi, wabika arfaghu. Fain am sakta وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تُوَفِّاها لَكَ مَمَاتُها وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا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 الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الحمد <تصفيق> لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 Allah えكب-ر Allah えك-بر Allah えك-بر Allah えك-بر Allahümma rebbe السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء Fa lqalhabbi wa nawa wa munzilat Tawrat wal Injil wal Furqan. A'uzu bika min syiriki kuli shayin anta'akhizu bina syaitihi. ليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباقل فليس دونك شيء قضعنا الدين وأغننا من الفقر الحمد لله الذي أطعمنا وسقونا وكفونا وآوونا فكم من من لا كافي له اللهم عالم الغيب والشهاده فطر السماوات والارض رب كل شيء ومليك اشهد ان Shirri nafsi, wa min shirri syaitan wa shirki, wa anaqtar faala nafsi sou anau ajrahu ila muslim. A'uzu bilaah min syaitan Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil la raib fih mir Rabbil Alamin Am yaquluna aftara يُنْذِرْ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ maa lakum min dungih min wali wala shafi'ah afala tazakkarun yudabbiru l'amr min السmai ila l'arad thumma yaaruju ilayhi fin yawmin kan miktadaruhu في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم اجعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه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 كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو تروا اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بَصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَل الصَّالِحَ إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن وَلَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنَ الْجِنِّ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 ذكروا بها خر سجدا إذا ذكروا بها خر وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء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 Fasquf ma'awhum nahr, fma'awhum nahr. Kala ma'ir, adu ayi. Xurju minha, auyidu fiha, auyidu نُذِيقُهُمْ <تصفيق> مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئذين بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakatuhu al-zihi beidihil mulku wa'ala kul şeyin qadeem.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 تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زين السماء صباح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين واعتذرنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِإسَاءِ الْمَصِيرِ إِذَا الْقُوَّةُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقُ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغِيرِ كُلَّ فواج سألهم خزانتها سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب فهم فسح قل أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم غفرت وأجر كبير وأسر قل لكم أوجعوبه إن هُوَ عَلِيمٌ بذات الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 لَمْ يَرَوْا إلَى الطير فَوْقَهُمْ صَافَاتٌ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلَّا رَحْمَةٌ إِنَّ سك رزقه بلجوف بل عطو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَهْدَاءً أَمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ استقيم قل هو الذي أشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل إنما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 فستعلمون من هو في ظلام